بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إ ي م ا ن ا مع إ ي م ا ن ه م ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه م داعا س ا ر ه السوء وغضب الله, عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عزيزا حكيما إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره و أ ص ي ل ا إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن كثف إ ن م ا ينكث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أ ج ر ا عظيما سيقول لك المخلفون من ا ل أ ع ر ا ب شغلتنا أ م و ا ل ن ا و أ ه ل ن ا فاستغفر لنا يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إ ن أ ر ا د بكم ضرا أ و أ ر ا د بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إ ل ى أ ه ل ي ه م أ ب د ا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله ف إ ن ا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله و ف و ر ا رحيما سيقول المخلفون إ ذ ا انطلقتم الى م غ ا ن م ل ت أ خ ذ و ا هاذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إ ل ا قليلا قل للمخلفين من ا ل أ ع ر ا ب ستدعون إ ل ى قوم أ و ل ي ب أ س شديد تقاتلونهم أ و يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول نعذبه عذابا أ ل ي م ا لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم فانزل ا ل س ك ي ن ة عليهم و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا ومغانم كثيره ي أ خ ذ و ن ه ا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم ك ث ي ر ة ت أ خ ذ و ن ه ا فعجل لكم هذه وكف أ ي د ي ا ما سعاكم ولتكون آ ي ة للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما و أ خ ر ى لم تقدروا عليها قد أ ح ا ط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ا ل أ د ب ا ر ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا س ن ة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطاوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أ ل ي م ا إ ذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ا ل ح م ي ة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ف أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ل ز م ه م ك ل م ة التقوى وكانوا أ ح ق بها و أ ه ل ه ا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما هم في, في وجوههم من أ ث ر السجود ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم في الانجيل كزرع أ خ ر ج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره و أ ج ر ا عظيما